هل م ن خالق غير ا ل ل ه يرزقكم م ن ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض ل ا إ ل ه ه إلا و ف أ ن ا تؤفكون وإن يكذبوك فقد يكذبوك كذبت وإن ر س ل من قبلك وإلى ا ل ل ه ترجع ا ل أ م و ر ي ا أ ي ه ا ا ل ن ا س إ ن ى و ان وعد َْ الله َّ حق َّ فلا ََ تغرنكم َََُُ ا ل ْ ح َ ي َ ا ة ُ الدنيا َُّْ ولا ََ يغرنكم َََُْ بالله َِِّ الغرور َِْ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 ف موسوعه ن زين ء م ل فرآه ح س ن ا ف ل ن ا ل ل س ي ض للعلوم من ي ي ي ه د ن ي ش الاسلاميه ء ف تذهب ن ف اسماء ت إ الله الحسنى ع والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى, بلد ميت فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إ ل موسوعه النابلسي ل ي ل ل ع و ا ل ذ ي ي ن م ك ر و ن ا ل س ي ئ ا ت ل ه م ع ذ ا ب شديد و م ك ر أولئك ي ه خلقكم ذلك من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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل ت أ ك ل و ن لحما ط ر ي ا وتستخرجون ح ي ة تلبسونها وترى الفلك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 ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد إ ن يشا يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد و م ا ذلك ع ل ى ا ل ل ه ب ع ز ي ز و للعلوم ا تزر وازرة ل ه ا ل ا ي ح م ل منه شيء ولو ك ا ن ن ذا قربا إ م ا ا تنذر ل ي ن يخشون ر ب ه م ا موسوعه النابلسي ف وإلى و للعلوم ص ي ر ا ت و ل ا س ل ا م ي ل اسماء الله الحسنى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 وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم, بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 كتاب الله ا و ق موسوعه ن ا مما ر ز ق ن ا ه م س ر ا و ع ل ن ي ي ر ج و ن ت ج ا ر ة ل ن ت ا س ل ي ي و ف ه م أجورهم و ي ز ي د ه من فضله إن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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جن ي د خ موسوعه ن النابلسي للعلوم ا ل و ا ا ل ح م د لله ا ل م ي أ ذ ه ب ربنا عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أ ح ل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابنا كذلك نجزي كل كفور نجزي و ه م ي ص ر خ و ن ف ي ه ا ر ب ن ا أخرجنا ن ع م ل صالحا غ ي ر ا ل ذ ي كنا ن ع م ل أ و ل م نعمركم م ا ي ت ذ ك ر ف ي ه من تذكر ا ج ا ء ك م الحسنى فذوقوا فما للظالمين من نصير إ ن الله عالم غيب السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه عليم بذات ا ل ص د و ر هو الذي جعلهم خلائف في ا ل أ ر ض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا ولا يزيد عند كفرهم ربهم قل و ارايتم يزيد ا ا ل ك ف ي ن كفرهم إ ل خسارا ر قل أ أ شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض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 ولئن زالتها موسوعه ا ل ن ا ب ل س م و ا ب ا ل ل ه ه ج ع ل ي م ا ن ه م ل ن ج ا ء ه م نذير ل ا م ن إحدى الأمم ف ي ه م ا ج ا ء ه م م نذير النابلسي زادهم إ ا ف و ر ا س ت ك ا ر للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ن و إ ل ا س ن ة ا ل ل فلن تجد لسنة أ و ي ن تجد الله ت ب د ي ل الحسنى و ن تجد أ و ل م ي س ي ر و ا في ا ل أ ر ض ف ي ن ظ ر ا كان ع ق ب ة ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه منهم م وما وكانوا قوة كان ا أشد ل ل ل ه ي ع ج ز ه م ن شيء في ا ل س م ا و ا ت و ل ا ف ي الأرض إ ن ه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من تاب ولكن, ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ر مسمى ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م ف إ ن الله كان بعباده بصيرا